الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الفضلاء نبتدئ هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وموضوع هذا الدرس ومناقشة بين الشاطبي وشيخي ابن لب في مسألة الدعاء الجماعي بعد الصلاة اقرأ بارك الله بك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نموك العالمين صلى الله عليه وسلم وابارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله فبلغت الكائنات بعض شيوخ العصر فرد على ذلك الإمام ردا أقدع أقدع فيه على خلاف ما عليه الراسخون وبلغ من الرد بزعمه إلى أقصى غاية ما قدر عليه واستدل بأمور نذات أم الفطن عرف ما فيها أين عمبارك الله يه قوله هنا ردا أقدع فيه على خلاف ما عليه الراسخون يشير إلى كلام أهل العلم بعضهم مع بعض في مسألة الردود الشاطبي هنا كما سياتي معكم رحمه الله التزم منهج السلف في الرد في الردود العلمية وفي المسائل الخلافية التي تقع بين أهل العلم يصحح بعضهم لبعض وينصح بعضهم لبعض ويبين بعضهم لبعض أما الرد الذي على الإمام الشاطبي قال يقول فيه أقذع فيه على خلاف ما عليه الراسخون وهذا ما سيترونه من خلال ما يعرض من النصوص التي وردت في رد شيخه ابن لب اقرى بارك الله كلامي بالدعاء يثر الصلاة قرآنا وسنة وهو كما تقدم لا دليل فيه هذه سبقت المسألة فيها فالسنة كما هو معلوم في الدعاء الدعاء وردت فيه سنن كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أحكام وردت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وشعائر الإسلام رتبت ترتيبا حكيما فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ثم أن هذه الشعائر جعل لكل شعيرة مكان ووقت والشارع حكيم في ذلك ومن هذا ما سبق معكم في مسألة الدعاء فإنه إذا سلم الإمام وسلم المأمومون، فكل منهم ينصرف إلى تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام المعلومة بعد القضاء من التسليم بعد القضاء من الصلاة وأما ترك تطبيق السنة التي ولدت عن النبي عليه الصلاة والسلام وجعل مكانها الدعاء الجماعي بحيث ينصرف الإمام إلى المأمومين فيرفع يديه فيدعو دون أن يقول الذكر المشروع الذي ورد استغفر الله استغفر الله استغفر الله وما ورد بعده من الدكر ينصرف إلى المأمومين فيرفع يديه فيدعو ويدعون خلفه ويؤمنون فهذا الدعاء كما سبق معكم ليس بمشروع لم يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس في ذلك حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر وهذا الذي أنكره الإمام الشاطبي في وقته ولم يكن معروفا لم يكن معروفا بوقت الصحابة ولا التابعين ولم يقل به أحد من الإمة المشهورين من الإمة السلف المشهورين من المذاهب المشهورة لم يقل به أحد وهو الذي ورثه أهل العلم عن بعضهم البعض من أتباع السنة هذا الذي ورثوه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء عقب الصلاة بعد التسليم جماعة يجتمع الناس عليه ليس بمشروع هذه المسألة التي وقعت في المناظرة استدل ابن لب بقوله الأمر بالدعاء إثر الصلاة قرآن وسنة يعني ورد الأمر بالدعاء وهذا صحيح ورد الأمر بالدعاء في مواضع كثير لكن بعد القضاء من السنن التي هي معروفة بعد التسليم بعد التسليم الإمام وبعد تسليم المصلي والدعاء له مواضع والكلام ليس في شرعية الدعاء الدعاء وردت شرعيته الكتاب والسنة لكن الكلام هل هذا الموضع هو موضع للدعاء أم لا إيه نعم ثم ضم إلى ذلك جواز الدعاء بهيئة الاجتماع في الجملة إلا في أدبار الصلوات ولا دليل فيه أيضا كما تقدم لاختلاف المتأصلين هذا أيضا يقول إن الذي يناقشه في ذلك يقول أن الدعاء بهيئة الاجتماع مشروع الشاطبي يقول نعم مشروع مثلا في الوتر فإن الإمام يرفع يديه في الوتر فيدعو ويؤمن بعده المصلون في الوتر فالدعاء ورد في أماكن كثيرة لكن النقاش في أي شيء موضع النزاع ما هو؟ وضع النزاع بعد الصلاة؟ هذا لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم. ولذلك هذه المسألة وقعت عند المتأخرين، فهم لا يستدلون عليها بدليل خاص. والمقصود بالدليل الخاص أي أنهم لا يجدون دليلا خاصا يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بعد التسليم من الفريضة لنفسه أو لأصحابه لا يجدون دليلا ولو وجدوا دليل لذكروا لو أن عندهم دليل يرفع النزاع ولا ما يرفع النزاع يرفع النزاع لكن ليس عندهم دليل فكلا الفريقين المختلفين في هذه المسألة يقولون نحن نتفق على أنه ليس هناك دليل ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحدٍ من أصحابه أي نقل فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بعد صلاة الفريضة لا بصورة الانفراد ولا بصورة الاجتماع ليس في هذا الدل وهذا متفق متفق عليه كما أشار هنا قال ولا دليل فيه أيضاً أي نعم وأما في التفصيل فزعم أنه ما زال معمولاً به في جميع أقطار الأرض أو في جلها من الأئمة في مساجد الجماعات من غير نكير إلا نكير بعبد الله الباروني ثم أخذ في ذمه هذا الكلام كلام من كلام الذي رد على الإمام الشاطبي وهو شيخه ابن لب هذا الكلام هنا فيه محذوران في منهج الرد وفيه إشكالان ما هو الإشكال الأول وما هو الثاني الله. إشكال الأول التعميم ادعاء الإجماع في غير موضع الإجماع ادعاء الإجماع في غير موضع الإجماع فهو يقول إن هذا الذي نحن عليه معمول به في أخطال الأرض أو في جلها من الأئمة في مساجد الجماعات هل هذا دليل؟ هل كون عمل كثير من المتأخرين على مسألة معينة هل يجعل هل عملهم يجعلها شرعية؟ الدليل هو الكتاب والسنة والإجماع. فكان عليه أن يذكر الدليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. الدليل على خصوص المسألة المختلف فيها. الدليل على خصوص المسألة المختلف فيها. فالمحذور في هذا الكلام أنه عمم القول فيه ودعا أمرا لم يصح. ولذلك ينبغي لأصحاب الردود الذين يردون بعضهم على بعض أن يبتعدوا عن التعميل. يبتعدوا أولا عن الخروج عن موضع النزاع حتى لا يشغل القارئ بما لا فائدة فيه إذا اختلفوا في مسألة أولا يحددون موضع النزاع فيها ثم كل منهم يذكر رأيه بتجرد ونصح ويذكر الأدلة الصحيحة ويعتمد المنهج الرد المنهج العلمي في الرد أما التعميم والشغب في الردود فليس من طريقة السلف فكون إنسان يناقش إنسان في مسألة هل هي شرعية أم لا فالمفروض إذا قال أنها ليست بشرعية أن يذكر الدليل على ذلك وإذا قال أنها شرعية يذكر الدليل على ذلك أما أن يذهب مذهب التعميم فيقول أنت خالفت أكثر الناس أو أن هذا الأمر الذي نحن عليه عليه أكثر الناس وهذا يقتضي أنه سنة ليس بدليل فهذا المحذور في مثل هذا الكلام والأمر الثاني المحذور فيه هنا ما هو زعموا أنه من غير مكيل هذا مرتبط بالأول أن الناس عليهم غير نكير وهذا ليس بالصحيح لأنه كما سبق أن في مذهب الإمام مالك الذي هو مذهب المش... المغاربة والشاطبي كما تعلمون من بلاد المغرب مذهب مالك لا يجوز ذلك ومن القول عن الصحابة القول بأن الدعاء بعد الصلوات على صيغة الاجتماع ليس مشروط. وكون الذي يأتي يرد فيقول لا هذا عليه أكثر الناس فما دام عليه أكثر الناس فهو صحيح هذا منهج ليس بصواب والأمر الثاني ما هو؟ ذم المخالف بغير وجه شرعي أي ذمه بغير وجه شرعي ثم أخذ في ذمه وعبارة أخذ في ذمه يعني توسع في ذمه وهذا ليس منهج صحيح وكثير من الناس اللي يرد بعضهم على بعض أولا يبدأ بالتعميمات الأمر الثاني يخرج عن موضع النزاع في المسألة الأمر الثالث أنه يأخذ في خصمه فيطيل فيه الدم وكل هذا أسلوب مشتَنكر أسلوب ليس بصحيح إينام وهذا وهذا النقل تهور بلا شك لأنه نقل إجماع يجب على الناظر فيه والمحتج به قبل التزام عهدته أن يبحث عنه بحث أصل عن الإجماع لأنه لا بد من النقل عن جميع المجتهدين من هذه الأمة من أول زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن هذا أمر مقطوع به ولا خلاف أنه لاعتبار اعتبار بجماع العوام وإن ادعوا الإمامة يعني هنا الشاطبي يناقش هذا الكلام من جهتين الجهة الأولى يقول أن هذا الكلام تهور بلا شك كيف تهور أنت تناقش إنسان في مسألة تناقشه في مسألة لتعرف الدليل النقلي عليها هل هي صحيحة في الشرع أم لا لكن هل أنت تناقشه من الذي يعمل بها ومن الذي لا يعمل بها الآن يعني هل أنت تناقش أمرا واقعيا كم يعمل بها من الناس وكم لا يعمل أنت تناقش هذا أو تناقش المسألة الأولى هم؟ تناقش هل المسألة شرعية أم ليست بشرعية لكن أنت لا تناقش من الذي يعمل بها في الأرض والتهور هنا أنك تجزم بأن الناس في جميع أقطار الأرض يعملون برأيك طيب وما أدرك ما الذي يدرك؟ وأن جميع الأئمة أو جلهم يعملون بقولك ما يدرك؟ وأنت يمكن لا تدري إلا عما في بلدك خاصة وقد يكون في مدينتك خاصة أو في قريتك خاصة فمن الذي أدراك عن جميع أقطار الأرض وما يعمل الناس فيها فلا شك أن هذا تهور وخروج عن طريق النقاش العلمي الصحيح أما إذا أدخلت العوام في مسائل العلم فهذا غلط أيضا فالعوام لا يحتج بهم الأجماعة المطلوب الأجماعة الذي عند الأصوليين إجماع العلماء أو إجماع العوام هم؟ إجماع العلماء تعريفه عند الأصوليين الإجماع هو إجماع علماء الأمة إجماع علماء الأمة في عصر معين والمقصود بعلمائهم أي علماء السنة فيهم كافة فحتى ضبط الإجماع ليس باليسير ولذلك الإجماع لا يكون إلا في الأمور الظاهرة البينة أما في مسائل الخلاف فلا يتصور فيها الإجماع في مسائل الخلاف اللي هي الخلاف الذي يسوق فيه الاختلاف هذا لا يتصور فيه الإجماع فإتخال العوام في الإجماع غلط لأن إدخال العوام في الإجماع إدخاله لهم فيما ليسوا من هم من أهله لأن الإجماع المقصود بجماع أهل العلم والمقصود بأهل العلم أهل السنة والمقصود بإجماعهم فيما سوى المسائل التي يقعوا أو يجوز فيها الاختلاف اللي فيها الاختلاف السائد هذه المسائل التي فيها الاختلاف السائد لا يتصور فيها الإجماع لا يتصور فيها الإجماع اللهم إلما يكون من إجماع الصحابة كما سيأتي معكم فمن أدخل العوام في الإجماع فقد غلط والسبب بذلك أن, الإجماع، أن العوام ليسوا من أهل العلم هذه واحد الأمر الثاني أن العوام يوجهون بكلام أهل العلم لأن الشرط في الإجماع أن يعتبر رأي من يعرف الأدلة الشرعية والعوام لا يعرفون الأدلة الشرعية وكذلك الشرط في الإجماع أن يكون من علماء السنة بالنسبة للعوام العوام هم موضع للتوجيه وليسوا بعارفين بأدلة الشرع على التفصيل كما أنهم ليس لهم خبر ليس لهم خبرة بمسائل العلم والترجيح فكيف يعتبر قولهم فإذا جاء إنسان يناقش إنسان آخر فيقول يا أخي هذا الكلام عليه أكثر الناس تقصد أكثر الناس ماذا تقصد أكثر أهل العلم فإن قلت أكثر أهل العلم فلا يسمى إجماعا أيضا لماذا لا يسمى إجماعا إذا قال قائل هذه المسألة عليها أكثر أهل العلم وكان صادقا في قوله عليها أكثر أهل العلم هل يسمى هذا إجماعا لا يسمى إجماعا لأن الإجماع المقصود به إجماع كافة أهل العلم إجماع أهل العلم أما إذا قيل أكثرهم فهذا نقول قول الأكثر ويقابله قول الأقل وقد يكون الصواب مع الأقل لكن ما نقول إذا قيل الأكثر لا يسمى إجماعا وأما إذا قصد بالأكثر العوام فهو لا يسمى إجماعا لسببين ما هما مم؟ مم؟ أي نعم أولا لكونهم عوام فلا عبرة بي حتى لو كانوا كلهم الأمر الثاني أنه الأكثر فكون المخالف هنا يناقش يقول عليه أكثر الناس ويقصد العوام فإن العوام لا عبرة بهم في مسائل الاجتهاد إذا قل لماذا؟ لي نقول ليس منها للتخصص لا خبرة لهم بالأدلة الشرعية نعم وقوله من غير نكير تجوز بل ما زال الإنكار عليهم من الأئمة فقد نقل الطرطوشي عن مالك في ذلك أشياء تخدم المسألة فحصل إنكار مالك لها في زمانه وإنكار الإمام الطرطوشي في زمانه واتبع هذا أصحابه وهذا أصحابه بارك الله أيضا قول المخالف يقول الناس على ما نقول به من غير نكير هذا أيضا تهور منه في هذه المسألة لماذا؟ لأن الإمام مالك والمسألة الآن الخلافية بين المالكية ابن لب من المالكية والطرطوشي شيخ شيخ الشاطبي هو من أمة المالكية المعروفين بمتابعة السنة فيقول هنا الشاطبي أن المنقول عن مالك في مذهبه إنكار هذه البدع وقد كان الإمام مالك شديدا في إنكار البدع كما سبق معكم في مواضع كثيرا وهو إمام من أئمة السنة المعروفين وقد كان شديدا في ذلك مبالغا في إنكار البدع وسبب ذلك أن البدع لها خطورة كما سبق بيان ذلك في مواضع كثيرة من قبل البدع إدخال أمر على الشريعة ليست منها ولو ترك لكل جيل أن يدخل على الشريعة ما ليس منها فإن هذا يؤدي إلى تلبيس الدين على الناس ومن ثم كان الأمة من العصر الأول، من العصر الأول يحذرون ويحاذرون أن يدخل في الدين ما ليس منه، ومع شدة حضرهم وعملهم إلا أن المسلمين أدخلوا على أنفسهم بجهل بدع لا تكاد تحصى، ما من عبادة من العبادات إلا ودخلوا فيها بدع، فالشاطبي يقول هنا أن هذه المسألة التي هي موضوع النقاش، مسألة الباب. يقول إن مالك أنكرها في زمانه يعني وجدت فأنكرها فكيف يقول شيخه كيف يقول أن هذا عليه الناس من غير نكير يعني كأنه يقول لو أنه رجع إلى كتب مالك التي بين يديه لعلم أن مالكا رضي الله عنه رحمه الله قد أنكر ذلك ولذلك أي إنسان يناقش أي إنسان يناقش إنسان آخر لا بد أن يتأمل الكتب ويراجع ولا يتكلم فقط من رأسه لابد أن يتثبت نقل العلم سواء نقل النصوص والسنن لابد من تثبت هل تعرف من أين نقل؟ من كتاب البخاري، من مسلم، من السنن ثم إذا نقل من الكتب الصحاح لابد أن يتثبت فيما نقل يعني ينقله نقلا على وجهه وإن نقل من الكتب التي فيها الصحيح وفيها الضعيف فلا بد أن يميز أهو صحيح أو ضعيف وكذلك إذا نقل عن أهل العلم لا بد أن يتثبت فيما ينقله عن أهل العلم. إذا قال قال مالك لا بد أن نرجع إلى كتبه. إذا قال قال أحمد لا بد أن نرجع إلى كتبه. وإذا قال قال إنسان معاصر لا بد أن نرجع إلى كتبه وهكذا. وأما مجرد التعميم في الكلام هذا لا يصلح في منهج العلم. فهنا لما نوقش الإمام الشاطبي احتجوا عليه بأن هذا الأمر الذي ينكره الإمام الشاطبي عليه الناس من غير نكير. الشاطبي يقول لهم من قال لكم أن عليه الناس؟ هؤلاء الناس قبلكم الإمام مالك هذه كتبه عندكم الآن اقرأوا ما في كتبه فإنه أنكر هذه المسألة قال وأنكرها أيضا الإمام الترطوشي الإمام الترطوشي إمام من عئمة السنة له كتب كثير في إنكر البدع ثم يقول الشاطبي وأصحاب مالك من بعده أنكروا هذه المسألة وأصحاب الترطوشي أنكروا هذه المسألة فمن أين لكم أن الناس على هذا فمن أين لكم أن الناس على هذا من غير نكير أي نعم القرافي يقعد قد عد ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك وسلم ولم ينكره عليه أهل زمانه فيما نعلمه وسلم نعم وسلم أي كلام القرافي قرافي صاحب كتاب الفروق ذكر أن هذه المسألة في كتاب الفروق ذكر أن هذه المسألة من البدع ونقل عن مالك أنها بدعه يقول في زمان القرافي سلم الناس له ذلك ولم يقول له جئت بأمل عجيب كيف تعتبر هذه المسألة بدعه والسبب في ذلك أن تجد المالكية في تلك الوقت والمسلمين أقوى من حالهم فيما بعد فإن الناس كما علم قد يأتون لأمر كان معروفا من قبل فيجعلونه عند المتاخرين يصبح يش يصبح منكر وذلك لأن الناس كلما تقدم بهم الزمان في العادة يضعفون فيستنكرون ما كانوا عليه من قبل وهذا من ضعف الدين ومن غربة الدين وإلا فيقول فإن هذه المسألة التي وقع عليها النقاش والشاطبي يقول أنها من البدع يقول أن قبلي القرافي في كتاب الفروق قال أنها من البدع وذكر كلام مالك وسلم له الناس في تلك الفترة ما أحد شاغبه لم, أح لم يعترض عليه أحد لكن لما تقدم الزمان بالناس وضعفوا صاروا يدافعون عن هذه البدع وينسون ما كان في كتب أهل السنة من قبل أينها؟ ولم ينكره عليه أهل زمانه فيما نعلمه مع زعمه أن من البدع ما هو حسن. يشير إلى تقسيم القرافي. ما المقصود بهذا التقسيم؟ أينها؟ وهذا مضى معكم أن هناك من يقسم البدع على الأحكام الخمسة وسبق الجواب على أن طريقة السلف. العمل بالعموم الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل من أقوى ألفاظ العموم فلا حاجة إلى التقسيم نعم وهذا مضى معكم فلا نعيده طيب ثم الشيوخ الذين كانوا بالأندلس حين دخلتها هذه البدعة حسب ما يذكر بحول الله قد أنكروها وكان من معتقدهم في ذلك أنه مذهب مالك وكان أبو عبد الله ابن مجاهد وتلميذه أبو عمران المر... المرتيلي رحمهم الله ملتزمين لتركها حتى اتفق للشيخ أبي عبد الله في ذلك ما سنذكره إن شاء الله. نعم يقول أول ما دخلت هذه البدعة إلى بلاد الأندلس أنكرها الناس لكن لما تمكنت وكثر الناس عليها أصبح لها مدافعون وهذا شأن البدع أي نعم. قال بعض شيوخنا رادّا على بعض من نصر هذا العمل قائلا فإن قد شاهدنا لامة الفقهاء الصلاحاء المتبعين للسنة المتحفزين بأمور دينهم يفعلون ذلك أمة ومأمومين ولم نرى من ترك ذلك إلا من شذ في أحواله فقال وأم احتجاج منكر ذلك بأن هذا لم يزل الناس يفعلونه فلم يأتي بشيء لأن الناس الذين يقتدى بهم ثبت أنهم لم يكونوا يفعلونه. أي نعم والاحتجاج بأن الناس يصنعون كذا أو أن الناس يفعلون كذا أو أن هذا منتشر بين الناس هذا احتجاج من أفسد أنواع الاحتجاج فإنه إذا كان يعمله الناس وهو من الخير فذلك خير وإن كان مما يتكاثر الناس عليه وهو من الشر ومن السوء أو من البدع فإن ذلك لا يقدم ولا يؤخر قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فالاحتجاج بالأكثر من فعل العوام أو فعل الناس أو ما اعتاده الناس هذا من أضعف أنواع الاحتجاج لأنه احتجاج ليس بدليل لا بكتاب ولا بسنة وهذا النوع من الاحتجاج لا حجة فيه على أحد وإنما يصنعه بعض الناس للشغب على خصمه يقول أتيت أنت بأمر انفردت به وأتيت أنت بأمر عجيب ولما خالفت الناس ولما صنعت كذا وكذا هذا كله من الشغب على الخصم لإضعافه وأنصح التعبير لضعافه من الناحية النفسية، وإلا فإن هذا الكلام لا يقدم ولا يوخر في مسائل الاحتجاج. فإنه إذا تكاثر الناس على أمر من الأمور، على بدعة من البدع، على مخالفة من المخالفات الشرعية، فإن ذلك لا يجعلها، لا يجعل لا يجعلها صبغة شرعية. واجتماعهم عليها وتكاثرهم عليها لا يع... لا لا يكون ذلك حجة. أي نعم. قال ولما كانت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول لو كان هذا منكرا لما فعله الناس وهذه أقبح من الأولى, الأولى. يصنع على الجهال يقول هذا لو كان شرا ما فعله الناس ولو كان بدعة ما فعلها الناس لكن هذا من أقبح من أقبح, المق... من أقبح المقالات فإن الاحتجاج إنما هو بكتاب الله وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم. ثم حكى أثر الموطأ ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة قال فإذا كان هذا في عهد التابعين يقول كثرت, الإحداث كثرت الإحداثات فكيف بزماننا نعم يشير هنا والله أعلم إلى أن الناس إذا أكثروا الإحداث في الدين وتكاثلوا على ذلك مع مر الزمان والعصور فمن جعل هذا حجة فقد أفسد على نفسه دينه ولم يكن له عنده مرجع يرجع إليه أن المسلم العاقل ينبغي أن يكون عنده أصل يرجع إليه هل هذا ورد في كتاب الله؟ هل هذا ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا القول مبني على دليل صحيح؟ فإذا كان ذلك فهو حجة في دين الله وعليه أن يستمسك به وإن خالفه كثير من الناس وحتى وإن خالفه أكثر الناس نعم ثم هذا الإجماع لو ثبت لزم منه محظور لأنه مخالف لما نقل عن الأولين من تركه فصار نسخ إجماع بإجماع وهذا محال في الوصول وأيضا فلا تكون مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سنة, على سنة حجة على تلك السنة أبدا نعم هذا فرض هذه المسألة فرضية ليست واقعية ليست عملية لأنه إذا اجتمع الصحابة على قول وتابعون من بعدهم على قول فإن لنا نقول إن من بعدهم يمكن أن يجتمعوا على خلافه أما اجتماع الأولين فهو حجة كما سيأتي معكم في اجتماع الصحابة إذا أجمعوا على شيء فهو حجة لماذا لأنهم لا يجمعون على مسألة إلا بناء إلا بناء على دليل شرعي وذلك لما ورد في الحديث لا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة والمقصود بالاجتماع اجتماع علماء الصحابة لأنه ممكن كانوا متوافرين في المدينة وما حولها ويمكن اجتماعهم على ذلك ويلحق به ما أمكن الاجتماع فيه من بعدهم يلحق به ما أمكن الاجتماع فيه من علماء الأمة فهنا هذه المسألة فرضية لماذا؟ لأن الشاطبي فرض فيها أمرين تنزلاً مع الخصم تنزلاً مع الخصم يعني من باب المجادلة الأمر الأول أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين أجمعوا على ترك هذه البدعة المذكورة وأما التابعين فيقصد بهم مالك ومن بعده فإنهم أجمعوا على ترك هذه البدعة وأنكروها فيجمعهم حينها إذن حجة قال هنا فإذا أجمع المتأخرون على خلافهم فإن اجتماعهم لا عبرة به فنقول نعم لا عبرة به لأنهم مخالفين الاجتماع من كان قبلهم لكن السؤال هل يمكن للمتأخرين أن يجتمعوا على خلاف من تقدمهم هل يتصور هذا؟ من يذكر الجواب على هذا المسأل تأخرين من الناس من أمة محمد عندك السلف وعندك عندك الخلف هل يمكن للخلف أن يجتمعوا كما في صورة المسألة هذه هل يجتمع المتأخرون أي الخلف على خلاف ما كان عليه السلف هل هذه مسألة واقعية ممكنة مم. من يذكر الجواب فضل. لا يمكن لماذا أحسنت لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي قائمة قائمة على الحق ولهذا فإن هذه المسألة فرضية أن يأتي أناس من المتأخرين أن تأتي الأمة في الأزمن المتأخرة هذا المقصود بالمتأخرين في الأزمن المتأخرة فيجمعون على خلاف ما كان عليه السلف هذا مستحيل مستحيل شرعا لماذا لأن لو قلنا بالإمكان بأنه يمكن أن يجتمعوا على أخلام ما كان على السلف معنى هذا أنهم يمكن أن يجتمعوا على ضلاله ومعناه أيضا أن الحق لا ناصر له ليس هناك أحد يقول به وهذا لا يتصور في الشريعة لماذا؟ لأن الله حكم شرعا وقدرا أن تبقى في هذه الأمة طائفة تعرف الحق وتدعو إليه وتنصره فكيف يكون الاجتماع الباطل لاحظت هذه المسألة فكيف يقع الاجتماع حينئذ وقول الشاطبي هنا فلا تكون مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سنة حجة أو نسخ إجماع بإجماع نسخ الإجماع الأول الذي وقع في عهد الصحابة ما يمكن أن مسألة فرضية هذه مسألة فرضية أن تخالف الأمة في عصورها المتأخرة وهي مجتمعات وقال من قبلها هذه مسألة فرضية غير لا يمكن لأن الأمة لا تجتمع على ضلاله والحمد لله لا بد أن يكون قائما فيها بالحق وينقلوا لا بد أن تقوم تقوم فيهم طائفة تحفظ العلم وتحفظ الدين وإن قلت فما أشبه هذه المسألة بما حكي عن أبي علي باشا بشاذان؟ بسندٍ يرفعه إلى أبي عبد الله بن إسحاق الجعفري قال كان عبد الله بن الحسن يعني ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يكثر الجلوس إلى ربيعه فتذاكروا يوما فقال رجل كان في المجلس ليس العمل هذا فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة فقال ربيعه أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء انتهى هنا هذه الحكاية المذكورة عن عبد الله بن الحسن يعني ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب ذكرها الشاطبي لاستدلالي على خصومه الذين يجعلون القول الأكثر حجة وأنما عليه الناس حجة فيقول هنا أن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يكثر الجلوس إلى ربيعة يعني يكثر الجلوس إليه ليتعلم منه وربيعة من علماء المدينة الكبار وكان له بصر بالفقه كان كانوا يجتمعون إليه فتذاكروا جميعا هو وأصحابه تلاميذ وأصحابه ربيعة تذاكروا فقال رجل في المجلس ليس العمل على هذا صحح في الكتاب ليس العمل على هذا أضيف كلمة تعالى ليس العمل على هذا يعني ذكرهم بسنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس العمل على هذا فقال عبد الله ابن الحسن أرأيت إن كثر الجهال يعني قل العلم في الناس وكثر الجهل حتى يكون أي حتى يكون هؤلاء الجهال منهم حكام حتى يكونوا هم الحكام أي فيلزمون الناس بخلاف السنة أفهم الحج على السنة فالجواب على هذا الاستفهام ما هو؟ هل يكونون حجة على السنة؟ قال لا. فقال ربيعة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. أشهد أن يعني أن هذا كلام مليء حكمة. إينعم. الشاطبي أن... سيبني عليه قولا آخر. اقرب الله. إلا أن يقول أرأيت إن كثر المقلدون ثم أحدثوا بأرائهم فحكموا بها. أفهم الحجة على السنة ولا كرامة يعني ليسهم الحجة ولا كرامة على حذف ما يعلم حذف ما يعلم جائز. من هو الذي يقول إلا أني أقول الشاطبي. الشاطبي يعني يقول أرأيت إذا كثر المقلدون المقلدون كثر في أتماع المذاهب من المتأخرين ولا ما كثروا كثر المقلدون هم الذين يأخذون الأمر والمسائل الدينية عن غير الدليل الشرعي يأخذونها تقليدا لمن عندهم سواء أصابوا أو أخطوا ومن هنا كانت التقليد في الأصل محرم ممنوع بل هو مذمى لصاحبه وقد سبق الكلام معكم حول مسائل التقليد لكن نشير هنا إلى أن التقليد مذمى لصاحبه وفي الأصل ممنوع منه ولذلك الله لما ذكر صفات الكفار ذكر منها التقليد أو لا ذكر منها التقليد وهو أخذ الامر على عن غير دليل فأخذ مسائل الدين عن غير دليل هو التقليد وهو محرم في الأصل ومذموم ولذلك لما ذكر الله صفات الكفار ذكر من صفاتهم أنهم يتبعون آباهم على ماهم عليه على ماهم عليه من الدين سواء أكان عليه دليل وبرهان أم ليس عليه دليل وبرهان وعلى هذا من قدر على طلب طلب العلم فلا شك أن التقليد في حقه لا شك أنه ممنوع منه لأنه يتعين عليه طلب الدليل ولا يستثنى من ذلك إلا من ليس له قدرة على ذلك ولا فإن الأصل التقليد مذموم ولا يستثنى من هذا الذم إلا من لا يقدر على هذا أصلا وعليه أيضا شرط فيقلد فيما يحتاج إليه ما تصبح حياته كلها تقليد يقلد فيما يحتاج إليه مسألة ما يستطيع يتفهم الدليل فيها ولا يستطيع يبحث عنه فوجد من يثق به من أهل السنة يقلده لكن على شرط أن لا تكون حياته كلها تقليد. لماذا؟ لكي يتدرب على فهم الدليل إن الله جعل القرآن بينات وهدى والذي يقول أنا لا أفهم كل دليل لا أفهمه أحتاج إلى من يقلده هذا في عقله نقص إذ يقال له كيف لا تفهم كيف لا تفهم والقرآن بينات وهدى فما لم تستطع أن تفهمه شأنك في ذلك شأن العالم الذي يقصر به علمه في مسألة معينة وليس عنده من الوقت ما يطلب فيه الصواب فيجوز له أن يقلد غيره وإن كان عالما يعني إنسان عنده بصر بالعلم لكن في هذا الحديث ما عنده معرفة هل هذا الحديث؟ هل رواة هؤلاء الحديث؟ رواة هذا الحديث؟ كلهم يحتج بهم أم وليس عنده من الوقت ما يستطيع أن يتعرف به على ما يتعرف من خلاله على سند هذا الحديث، فيجوز له أن يقلد من هو أعلم به, به بهذا الحديث، مثل ما قال الشافعي لأحمد إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا نعمل به، لكن هذا للحاجة، هذا يكون للحاجة، فالمقلدون التقليد لماذا كان مذموما؟ لأن المقلدين في المتأخرين كثروا. فصار هؤلاء المقلدون يقلدون بعض مشايخهم القريبين وهؤلاء المشايخ يحدثون كثيرا من الأمور على غير بينة وعلى غير دليل شرعي وأصبح المقلدون يقلدونهم ثم بعد طبقة المقلدين نشأ طبقات أيضا في التقليد ومن هنا تكاثر الناس على أمور محدثة في الشريعة وهذه جناية التقليد على الأمة وإلا لو سلموا من التقليد منذ أن تبدأ مسألة ليست موافقة للشريعة ما الذي يحصل؟ يكثر النقاش عليها ثم يطلب الدليل الشرعي فيها والدليل ضد التقليد ثم إذا ظهر الدليل ينبغي الجميع أن يفكروا فيه ثم يعملوا به ثم يدعوا غيره مما يخالفهم يضعف التقليد هنا تضعف المحدثات ولا لا؟ تقل المحدثات في الأمة أم لا تقل؟ تقل لكن إذا كان مع التقليد ما دام قاله فلان أو قاله فلان أو قاله فلان فأنت يجب عليك التقديد يجب عليك تصمت فينتشر فيك وفي أمثالك ثم تأتي طبقة أخرى فتلتزم بما التزمت به عليك أن تسكت وتقلد فينتشر في طبقة ثانية وطبقة ثالثة وطبقة رابعة وطبقة خامسة وهكذا مع مرور مئات السنين ماذا يكون تكثر المحدثات في الأمة الشاطبي يشير إلى هذه المسألة قال رأيت إن كثر المقلدون ونقول نعم كثروا لا كثرهم الله كثر المقلدون قال أرأيت إن كثر المقلدون ثم أحدثوا بآرائهم فحكموا بها حكموا بدليل أم عن غير دليل عن غير دليل عليه أكثر الناس ونحو ذلك هذا ليس بدليل قال أفهم الحجة أفهم الحجة على السنة الجواب ما هو لا هم الحجة على السنة قال ولا كرامة أي ولا كرامة لهم هذا أصل من أصول حفظ العلم فإن الناس قد يجتمعون أيها والإخوة في مجلس فيقولون ما السنة في كذا ماذا ما السنة مثلا في الجلوس بين السجد فيه ما السنة مثلا إذا نسي فلان في صلاته كذا ما السنة مثلا في سجود السحو ما السنة مثلا في مسألة مسائل الدماء ثم يقول هذا برأيه ويقول هذا برأيه وينقل هذا مذهبا وينقل هذا مذهبا وينقل ذلك مذهبا أرأيتم لو أن أحدا حدث بسنة النبي عليه الصلاة والسلام من سيكون أبصرهم بالعلم وأعرفهم به <تصفيق> الذي يحفظ السنة قد أتى للعلم من بابه وأدرك الخير فلا شك أن حفظ السنة هو الحجة على الناس لكن ينبغي لطلاب العلم أن يحفظ السنة علما وعملا فهي الحجة وإلا إذا جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد انتهى لا مقالة لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أي نعم ثم عضد ما ادعاه بأشياء من جملتها قوله ومن أمثال الناس أخطئ مع الناس ولا تصب وحدك أي أن خطاهم هو الصواب وصوابك هو الخطأ هذا أيضا فلسفة كثير من الناس صح استعبال هذه العبارة يقول لك يا أخي خلك مع الناس يقول من أمثال الناس أخطئ مع الناس ولا تصب وحدك وهذا الذي يكثر الأخطاء وهذا الذي يكثر البدع والمحدثات ولا ريبة ولذلك قالوا أيضا في عند النحاة صواب خطأ مشهور خير من صواب المهجور وهنا يقولون أخطئ مع الناس ولا تصب وحدك وهذه ليست بحكمة لأنها مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليك بالسنة وإن خالفك الناس عليك بالسنة فإن السنة شرف لأهلها السنة شرف لأهلها فعليك بالسنة وإن خالفك الناس نعم. قال ومعنى ما جاءك في حديث عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية فجعل تارك الدعاية على الكيفية المذكورة مخالفا للإجماع كما ترى وحظ على التب... وحض على اتباع الناس وترك المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكل ذلك مبني على الإجماع الذي ذكروا أن الجماعة هم جماعة الناس كيف كانوا هذا غلط أيضا لأن المقصود في الحديث عليك بالجماعة هو حديث صحيح حديث حسن عليك بالجماعة فإنما يأكل من الغنم القاصية المقصود به جماعة أهل الحق وجماعة السنة والجماعة التي تجتمع على علم على بصيرة ما المقصود به جماعة الجهال أو جماعة المبتدعة لا هذا لم يقصده النبي عليه الصلاة والسنة قطعا فإنكم كما تعلمون أن الاجتماع أن الاجتماع نوعان اجتماع على هدى وبصيرة وسنة هذا هو المحمود واجتماع على جهل فهذا هو المذموم، فليس كل اجتماع محمود فليس كل اجتماع محمود فما أكثر ما يجتمع الناس عليه في الدنيا من المذاهب والأفكار والملل والأعراب والتقاليد والأهواء فليس كل اجتماع محمود فالاحتجاج هنا بحديث الجماعة على مخالفة السنن غلط من صاحبه لأن أصلاً قول النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالجماعة المقصود بالجماعة على السنة والعمل بها حتى يشد هؤلاء ظهرك ويقوك على اتباع السنن والشاطبي سيأتي له كلام مفصل في مساة الجماعة ولذلك يقول هنا وسيأتي معنا الجماعة المذكورة، ولو بحث جيد سيأتي موضعه إن شاء الله. فالمقصود ليس بالجماعة هي جماعة الناس كيف كانوا على أي شيء كانوا، فإن هذا لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لا يتصور أن الشريعة تأمرك بالاتباع الناس على أي شيء كانوا. الشريعة لا تأمرك بهذا، أنما الشريعة تأمر بالهداة، والاتباع الحق، والاتباع السنة. والمقصود الجماعة الذي تعينك على السنة. وتعينك على العلم الشرعي وتعينك على إقامة دينك الأمر الثاني احتجاجهم بحديث لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فأنت توافق الناس على ترك السنن حتى لا تختلفوا فتختلف قلوبكم أيضا هذا استشهاد في غير موضعه لأن الحديث هنا أخرجه مسلم حديث أبي مسعود رضي الله عنه فالنهي عن الاختلاف هنا الذي هو الاختلاف المذموم والاختلاف المذموم أن تخالف السنة وتخالف أهلها هذا الاختلاف المذموم لكن في اختلاف محمود في خلاف محمود الناس لا يتحدثون عنه قليلاً من يتحدث عنه وهو أن تخالف أهل الكفر والشرك تخالف أهل البدع والاهواء تخالف الجهال وتلزم الطاعة والاستقامة عليها هذا هذا الخلاف محمود ولذلك الخلاف المذموم في القرآن هو الخلاف في الدين والتفرق عن الدين لكن لو فارقت أناس يدعونك إلى الأهواء ويحملونك على ترك الطاعة مفارقتك هنا لهم محمودة ولا مذمومة محمودة محمودة فالمقصود بدم التفرق في القرآن والسنة التفرق عن الدين أنا المقصود بالتفرق لكن كونك تفارق قوما لأنهم يحملونك على الضلال أو على الأهواء هذا محمود لك وكذلك كون الاختلاف إذا خالفت أهل الأهواء خالفت الفساق خالفت الفجار فيما هم فيه خالفت أهل الأهواء فيما هم فيه فأنت خلافك محمود بل أنت مأمور بهذا لكن عند النقاش والجدل الناس يضعون المصطلحات في غير موضعية يضعون الأدلة الشرعية يغير موضعها اي نعم اقرأ بارك. وسيأتي معنا الجماعة المذكورة في حديث الفرق وأنها المتبعة للسنة وإن كانت رجلا واحدا في العالم هذا التحقيق عند الشاطبي وذكر الأدلة على هذا وسيأتي إن شاء الله موضع ذلك بمشيئة الله اي نعم قال بعض الحنابلة. لا تعبى بما يعرض من المسائل ويدعى فيها الصحة بمجرد الله فيك الآن سيستدل بكلام والذي يظهر لي والله أعلم وإن كان الأمر يحتاج إلى مراجعة لكن الذي يظهر لي أن, أن هذا الكلام شيخ السام الفيمية وأنه لم يذكر اسمه لأن الشاطبي شدد عليه أهل البدع في المغرب تشديدا عجيبا وهو ينقل عن كتب مالك وهم مالكية شوف شدة التعصب عند المقلدة يعني وهو يحتج عليهم بكتب من بكتب شيخهم الذي ينتسبون إليه لأن المقلدة ما هم غيروا نصوص الكتاب والسنة خالفوا نصوص الكتاب والسنة بل حتى خالفوا ما في كتب الأئمة المشهورين وهذا من غاية التحكم وتضيع العلم فكيف سيكون اعتراضهم عليه لو أنه صرح باسم شيخ الإسلام يكون اعتراضهم عليه أشد أو لا؟ هذا من شدة التعصب. إذا كان إذا ذكر لهم كلام مالك لا يقبلونه، وهم يقولون نحن مالكية. مثل الآن اللي عند القبور والبدع الله هال يقول نسيد الشافعي والشافعي قال له عند القبور. لو تحتج عليه بالكلام اللي عند في كتب الشافعية يقبل، كتب الشافعي ما يقبل. يقول لا أنا ما أفهم كتب الشافعي إلا ما يقوله لي شيخ هذا الصوفي. شوف كيف يكون احتكار العلم يعني يصير الناس طبقات ينسون نصوص الكتاب والسنة إذا جيت قلت يا شيخ عليه السلف عليه الأئمة الأربعة الإمام الشافعي يقول كذا ومالك يقول كذا تجد في الطبقات عند المتأخرين ناس متولين على الناس يحجبون عنهم نصوص الكتاب والسنة ويحجبون عنهم كلام الأئمة المشهورين. فلا يأخذ هذا هذا هذا الجاهل إلا من هذا الإنسان إذا جاءوا صاحب سنة فقال يا أخي هذا هذا هذا الأدلة من الكتاب السنة وهذا كلام شيخك الذي تنتسب إليه هذا كلام الإمام مالك يروح يسأل شيخه القريب الذي يضلله يقول لا لا لا هذا كلام مالك نحن أعرف به ونحن أعرف بكتب مالك وهذا وإن كان قد مالك قد قاله من قبل ولكن يعني حدث فيه كذا وحدث فيه كذا وحدث فيه كذا فيغير له كلام العلماء كما يغير له النصوص الشرعية ومن هنا تستطيع أن تفسر أن المقلدة أكثر كراهية للسلفية تستطيع أن تفسر هذا الآن ليش لأنهم يأخذون هؤلاء المساكين الجهل فيقول تعالى أخي أنا أبى وديك النصوص الشرعية وحتى أشد قلبك وأقويك ترى النصوص الشرعية كان يعمل بها إما المشهورين مثل مالك وأحمد وفلان وفلان, وفلان. المقلدة يصبون غضبهم على من على الدعوات السلفية التي تحرر عقول الناس وتقول له يا أخي ابحث اذهب ابحث عن الأدلة اترك هذا الكلام ليس صحيح الحمد لله القرآن موجود وكتاب البخاري موجود وكتاب المسلم موجود هذا الكتاب اللي حفظته السنة وكذلك وقيت كتب السنن وأيضاً أكثر الذي نقوله لك موجود حتى في كتب العمة دعونا نطلعك عليها موجود ولذلك يكره المقلد أكره يكرهون الدعوات السلفية كرها شديدة من هذا الباب لأنهم يحررون عقول الناس ويحملونهم على الأدلة الشرعية فهنا في هذه المسألة الشاطبي من سيعضده فيها أهل السنة نقل كلام الإمام مالك وأراد أن يحتج بكلام أهل السنة المشهورين فجاء هنا فقال قال بعض الحنابلة والظاهر من كلامه كما سيأتي أنه يقصد شيخ الإسلام ابن التيمية اقرأ بارك الله تفضل يعني اعتبروا من أتباع الإمام أحمد نعم <تصفيق> الإنسان قد ينتسب إلى مذهب لكن لا يتعصب له وهذا لا مانع منه هو من أصحاب الإمام أحمد من أتباع الإمام أحمد قال بعض الحنابلة لا تعبى بما يعرض من المسائل ويدعى فيها الصحة بمجرد التهويل أو بدعوى ألا خلاف في ذلك هذا هنا يعني تقوية لبناء النفوس وبناء العقليات العلمية القوية يقول إياك أن تعبى وتخاف من تهويش الناس أنت خالفت الأمة أنت خالفت الإجماع أنت خالفت كذا أنت خالفت كذا يقول لا تعبى بهذا الكلام هذا الكلام الخصوم يستعملونه والمقلد يستعملونه لحجب الناس على العلم الشرعي يقولك هنا يقول لا تعبى بهذا وإنما اذهب وتعلم وابحث عن الدليل الشرعي إيه نعم ذلك لا يعلم أحد قال فيها بالصحة فضلا عن نفي الخلاف فيها وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف المخالف قال وفي وقال وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد بن حنبل من ادعى لإجماع فهو كاذب إجماعة. من ادعى لإجماع فهو كاذب وإنما هذه دعوة بشر وابن عليا يريدون أن يبطلوا السنن بذلك كيف, كيف يريدون أن يبطلون السنن المتكلمين اشتغلوا بالنظر الفلسفي العقيدة ولذلك من نعمة الله على الدعوة الإسلامية المعاصرة أنها اتجهت إلى واقع الناس على تفاوت فيها وفي قدراتها وفي اهتمامها بالسنن اتجهت إلى الواقع العملي للناس تصحيحا. وهدایة للناس إلى معنى الإسلام وإن كان يجب على الجميع كما هو معلوم حمل الناس على السنن وتفتيهم فيما كان عليه السلف رضوان الله عليهم لكن أتت فترة من فترات التاريخ الإسلامي المتكلمون يتكلمون في الفلسفة العقلية ولا يحفظون السنن ولا يحفظون السنن ولا يحفظون الأحاديث. فلما احتاجوا للكلام إلى الفقه جاءوا بالعجائب ما عندهم السنة اللي ما يحفظ شيء من السنة في مسألة من المسائل الجزئية يأتي بالامور العجائب كما أنه قد يضل في مسائل الأصول والعقائد لكن السنة هي طريق النجاة فلما جاء المتكلمون في الفقه من أهل البدع يتكلمون في الفقه أخذوا بالفقه ذات الأمين ذات الشمال على غير بينة يقول هذا حلال هذا حرام على غير بينة فيجيهم يأتيهم أهل السنة فيقول أنتم خلفتم السنة في هذا فيقولوا لا أجمع الناس على ذلك طيب ما الذي أدراكم أنه أجمع الناس على ذلك فيخوفون المخالف ويقولون الناس أجمعوا على ذلك أنتم المخالفين أنتم الشدين اقرأ بقية الكلام وإنما هذه دعوة بشر وابن علي يريدون أن يبطلوا السنة بذلك يعني يا أحمد أن المتكلمين في الفقه على أهل البدع إذا نظرت إذا نظرتهم بالسنن والأثار قالوا هذا خلاف الإجماع وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الخوفة مثلا فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأطويل العلماء وإجترائهم على رد السنن بلا حتى كان بعضهم يسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام. فلا يجد لها معتصما إلا أن يقول هذا لم يقل به أحد من العلماء وهو لا يعرف إلا أن أبا حنيفة ومالك لم يقولوا بذلك ولو كان أله علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بذلك خلقا كثيرا أي نعم. المشكلة تأتي من أين يأتي يتكلم في الفقه من ليس من أهله يعني ما يرجعون للنصوص الشرعية يريد يتكلم في الشريعة لا بد يرجع للنصوص الشرعية فهم يتكلمون على غير علم وبينة فإذا أخطأوا في مسألة ألا يجدون من أخطأ مثلهم يجدون مثلا من أخطأ ما وصله الحديث مثل الإمام أبي حنيفة لم يعمل بحديث الخيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرق ومالك لم يعمل به ولهم عذر في ذلك لكن السنة حاكمة عليهما علماء السنة الباقين قالوا ألعب بالعمل بهذا الحديث لأنه صحيح ولم يأخذ بقول أبي حنيف ولا, ولا بقول مالك فإذا أتى بعض, بعض أهل البدع المتكلمين في الفقه خالفوا في مسألة معينة يجدون قول ضعيف في بعض المذاهب فيحتجون به لكن ما يقولون إن هذا القول الضعيف هو قول فلان ويسكتون لا يقولون هذا القول عليه الناس هذا القول عليه الإجماع أنت الذي دليتهم على السنة أنت مخالف للإجماع أنت شاذ طيب حتى يرهبونك من الناحية النفسية فتترك السنة هذا أسلوب قديم المتكلمين في الفقه من أهل البدع إذا جيت ننظرهم بالسنة والآثار قالوا أنت ما يعرف السنة إلا أنت الله يهديك الناس على خلاف ما تقول طبعا لما تجي تفتش الناس على خلاف ما تقول تجد هذا كذب الناس اجمع على خلاف قولك تجد هذا كذب لأنك تجد من قال بمثل قولك من آلاف العلماء ونص على ذلك بالكتب لكن هم يأخذونك بأول وهلة يرعبونك يقول أنت تخالف الإجمع فقال الإمام أحمد بن حنبل من ادعى الإجمع فهو كاذب هذه دعوة بشر وابن علية ابن علية هنا ليس هو المقصود الإمام المشهور إسماعيل بن علية وإنما المقصود ابنه فابن علية إسماعيل بن علية صاحب سنة وابنه والعياذ بالله صاحب بدعة نسأل الله لنا ولكم الذريات الصالحة فالعبرة ليست بالانتساب العبرة ليست بالنسب إسماعيل بن علي صاحب سنة من هذا الحديث وابنه يسمى أيضا ابن علي فقد يطلق ابن علي على صاحب السنة إسماعيل رحمه الله وقد يطلق ابن علي على ابنه وهو إبراهيم اسمه إبراهيم قال ابن حجر جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن وقال ابن معين ليس بشيء من كبار الجهمية ولذلك قرنه الإمام أحمد ببشر فالمقصود هنا قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع نعم بشر المريس نعم هنا قال من ادعى الإجماع فهو كاذب ولذلك ظن بعض الناس أن الإمام أحمد ينقل الإجماع والصحيح أن الإمام أحمد يقر الإجماع لكن الإجماع من الناحي الواقعية يمكن نقله عن الصحابة لأن الصحابة موجودون ومتوافرون فإذا قال أجمع العلماء والعلماء في المدينة يمكن يكون النقل صحيح ولا ما يمكن يمكن يقول أجمع العلماء والعلماء موجودين في المدينة والمدينة منطقة محدودة أو تقول المدينة ومكة والكوفة برضى العمر قريب ممكن تجزم في المسائل الظاهرة بالإجماع لكن المتأخرون توسعوا في دعوة الإجماع كل ما جاء إنسان ينصر مذهب له قالوا عليه وأجمعة الأمة طيب أنتم من الذي أدراك أن أجمعة الأمة هذه كتب العلماء موجودة يخالفونك فيما تقول فلذلك قال الإمام أحمد أن هؤلاء استغلوا دعوة الإجماع لكي يضعفوا خصومهم هذا استغلال سيء لأن الإجماع مصدر شرعي فلا بد من التثبت فيه إذا قلت أجمع تلما لابد تتقل الله ولذلك له شروط لابد أن تنقل عن العلماء إذا كان الإجماع قديم لابد أن تنقل عن العلماء من كتبهم ما يؤيد قولك إذا قلت أجمع العلماء تجي تنقل الكلام من كتب من كتب الفقه المشهورة من كتب الحديث حتى تثبت الإجماع وإذا وجد من يخالف في هذا فدعواك الإجماع ليس بصحيح إيه نعم لكن لا يعني هذا أن الإمام أحمد, أحمد يقر الإجماع، الإمام أحمد يقر بالإجماع الصحابة وكذلك فيما أمكن الإجماع فيه، إيه نعم. الذين أجمعوا، مم. وطبعا طبعاً إذا قيل لك أجمعت الأمة على كلام الحق الإنسان أن يطلب السند الإجماع كما إذا قيل لك قال الله قال رسوله لا بد أن يأتي بما يدل على ذلك، إيه نعم. طيب كم بقي من الوقت؟ لا لانه متعلق بموضوع واحد ولا يحتاج إلى تعليق كثير لوضوحه إيه نعم وما يحتاج إلى تعليق نعلق عليه إن شاء الله اقرأ بارك الله فيك. في هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه. وأنه لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت لأنه مخبر عن حكم الله فإياكم والتساهل فإنه مظنة الخروج عن الطريق الواضح إلى السيئات إيه نعم ولا شك أن هذا منهج ينبغي لطلاب العلم أن يتأدبوا به لا تنقل تقول قال الله وقال رسول إلا بتثبت أنك تعلم أن هذا هو قول الله وأن هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا عليك بالاعتصام لأدب العلم أن تقول لا أعلم والافتراء على الله أو على رسوله أمر شديد وفي الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار يا ذنب الله من ذلك قال, ومثل قال وقريب منه أن تنقل عن أحد من أهل العلم ما لم يقل لا يجوز لك أن تنقل عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحقق وتثبت فإذا دخلك في ذلك ريب أو شك فقل الله أعلم ما أدري ما يقول وهذا فيه أدب لطالب العلم وفيه تخويف أيضا للناس إذا رد بعضهم على بعض ألا يذكر أن هذا قول فلان أو قول فلان إلا بتحقيق منهج علمي صحيح أمر يعتمد عليه ينقله نقلا صحيحا فإن كان افتراعا والعياذ بالله فهو من ينس الكذبي الذي حرمه الله والكذب على أهل العلم أشد أشد في التحريم نعم ثم عد من المفاسد في مخالفة الجمهور أنه يرميهم بالتجهيل والتضليل وهذا دعوى من خالفه فيما قال وعلى تسليمها فليست بمفسدة على فرض اتباع السنة وقد جاء عن السلف الحظ على العمل بالحق وعدم الاستحاش من قلة أهله يعني التهويش على الناس هذا مخالف للجمهور هذا مخالف لأكثر الناس هذا يصنعه كثير من أهل البدع وينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل فإذا أخبرهم أحدا بالسنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون لهم أدب مع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هذا مقتضى محبة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بالنسبة لطلاب العلم إذا ذكرت له السنة أن يتأدب وإن كان يحتاج إلى أن يتوثق أو يتبين فلا بأس يرجع مثلا إلى كتب الصحاح يرجع إلى كتب أهل العلم لكن لا يقابل السنة بالجفاء فيقول هذا ليس عليه الناس والناس يخالفون ذلك هذا ما ينبغي هذا ليس أدبا لمن يريد النجاة ليس أدبا لطالب العلم وليس من خلق المسلم بل إذا عرض الإنسان الإمام الشافعي عرض عليه حديث رحمه الله فقال له بعض من كان في مجلسه أتعمل بهذا أتدرون ماذا كان رد الشافعي عليه قال أتراني ألبس زنارا الزنار ما هو الزنار الذي كان يلبسه النصارى يؤمرون بلبس بلبسه حتى تميزه مع المسلمين يعني يقولوا أنت تراني مسلم ولا نصراني يقول هل تراني ألبس زنارا أسمع الحديث النبي عليه الصلاة والسلام وتقول أتعمل بهذا الحديث وهذا من شدة فطنتهم لدينهم وفي مثل هذه الأزمان تجد كثير من الناس يشغبون على السنة وأهلها هذا تسمع إذا عرض حديث أو عرض كذا قال هذا خالف الناس هذا خالف الجمهور هؤلاء كذا وهؤلاء كذا هذا ما ينبغي هذا ليس هو الأدب في اتباع السنة فهنا قال الشاطبي الفرض اتباع السنة وعدم الاستحاش من قلة أهلها لا تستوحش من قلة أهلها لأن السنة شرف لك فيقول هنا أن الإنسان وإن خالف الأكثر إذا فرض أن اتبع تبع التبع السنة فهو إلى خير بإذن الله وإن خالفه أكثر الناس إيناء وأيضا فمن شنا على المبتدع بلفظ الابتداء فأطلق العبارة بالنسبه إلى المجتمعين يوم عرفت بعد العصر للدعاء في غير عرفه إلى نظائرها فتشنيعه حق كما يقول بالنسبه إلى بشر المرسي ومعبد الجهندي وفلان وفلان نعم فأنه قال هذا مبتدع فشر مبتدع معبد الجهني مبتدع من صنع ذلك فهو على بدعة الشاطبي يقول من قال ذلك فهو مصيب تشنيعه حق وتشديده على هذا حق من مصلحته من يعرفون أن هذه بدعة حتى يتركوها من مصلحته من يعرفون أن هذه بدعة حتى يتركوها فالقول بأن هذه بدعة هذا ليس كما يظنه بعض الناس تنفير بل من مصلحتك لأنك أنت يجب عليك النصح للمسلمين ولا ما يجب عليك النصح النصح واجب ومن النصح أن توصل له المعلومة كما هي صحيحة ولا تخففها يعني لو جيت وقلت له يا أخي هذا خطأ هذا خطأ تكون صدقت معه ولا كذبت عليه هل تكون صدقت معه ما صدقتماه؟ لا بد أن تحدد الغلط الذي هو فيه بمقتضى الوصف الشرعي. هذا من مقتضى النصيحة له. فيأتي بعض الناس فيقول هؤلاء يعني يتشددون ويقولون عن هذا بدعه وعن هذا بدعه وعن هذا بدعه. والصحيح كما قال الشاطبي القول بأن هذه المسألة من البدعة وتلك المسألة من البدعة إذا ثبت أنها من البدعة هذا هو مقتضى النصيحة للمسلمين هذا مقتضى النصيحة. بل هو مقتضى الخير يقرأ بارك الله ولا يدخل بذلك إن شاء الله في حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم لأن المراد أن يقول ذلك ترفعا على الناس واستحقارا وأما إن قاله تحزنا وتحسرا فلا بأس قاله بعضهم إيه نعم هذا الحديث خرجه مسلم من حديث أبي هريرة وتفسير الشاطبي تفسير فيه تفصيل ومفيد من قال هلك الناس فهو أهلكهم الشاطبي فسره قال القائل لا يخلو من أمرين إما أن يقول هلك الناس على سبيل الترفع عليهم والاحتقال لهم فهذا هو المذموب فهو أهلكهم وإن قال هلك كثير من الناس بسبب البدع أو احدث في الناس أو انتشر الشر في الناس أو نحو من ذلك على سبيل النصيحة والتحزن والتحسر على ما حصل بالمسلمين فيقول هذا لا بأس به وهذا تفسير حسن إن شاء الله نعم. ونحن نرجو أن نعرج على ذلك إن شاء الله فالاستدلال به ليس على وجهه وعد من المفاسد الخوف من فساد نيته بما يدخل عليه من العجب والشهرة المنهية عنها فكأنه يقول اترك اتباع السنة في زمان الغربة خوف الشهرة ودخول العجب وهذا شديد من القول وهو معارض بمثله كان الشاطبي يقول أن بعض الناس يقول لك أترك اتباع السنة في زمن الغربة في زمن كثرة الجهل لأن هذا قد يدخل عليك الشهرة ودخول العجب يقول الشاطبي هذا أمر شديد يعني هذه مقالة عجيبة ليش مقالة عجيبة لأن كان المفروض أن تقول لهذا الإنسان يا أخي يلزم السنة ويدعو الناس إليها أجزك الله خير الله يقويك ويكثر من أمتالك واحذروا العجب والشهرة يمكن أن تقول له هذا ولا لا لكن عجيب أن تقول له لا يترك السلة هذا من أعجب القول أي نعم وهذا شديد من القول وهو معارض بمثله فإن انتصابه لأن يكون داعيا للناس بإثر صلواتهم دائما مظنة لفساد نيته بما يدخل عليه من العجب والشهرة وهو تعليل القرافي وهو أولى لأنه في طريق الاتباع فصار تركه للدعاء لهم مقرون بخلاف الداعي، فإنه في غير طريق في غير طريق من تقدم، فهو أقرب إلى فساد النية، وعد منها ما يظن به من القول برأي أهل البدع القائلين بأن الدعاء غير نافع، وهذا كالذي قبله، لأنه يقول للناس اتركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الدعاء بهياء الاجتماع بعد الصلوات لئلا يظن بكم لئلا يظن بكم الابتداع. وهذا كما ترى قال ابن العربي ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه وهو مذهب مالك والشافعي وتفعله الشيعة قال فحضر عندي يوما في محرسي أبي الشعراء بالثغر موضع تدريسي عند صلاة الظهر ودخل المسجد من المحرس المذكور فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره في مؤخره في, مؤخرة في مؤخرة قاعد على طاقات البحر أتنسم الرياح من شدة الحر ومعي في صف واحد أبو ثمن رئيس البحر وقائده في نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلع على مراكب المنار فلما رفع الشيخ الفهري يديه يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه بارك, مارك بارك مارك الله لك هذه القصة اللي ذكرها الشاطبي هذه الحكاية يقول أن شيخه الفهري طرطوشي ومن شيوخه ومن أئمة السنة يقول أنه قدم إلى هذا المحرس وكان على على البحر وقائده يقال له كما ذكر هنا أبو ثمنة وأصحابه وتعرفون أن أمثال هؤلاء يكثر فيهم الجهل فلما رأوا الشيخ يصلي ويطبق السنة في صلاته استنكروا ذلك كان يصلي ويرفع يديه، كان يصلي ويرفع يديه مع التكبير، وهذه من السنن، في الركوع والرفع منه فاستغربوا ذلك منه، فأرادوا أن يعاقبوه، فابن العربي يحكي هذه الحكاية التي رآها مع شيخه أبو بكر الفهري إيه نعم؟ قال أبو ثمنة وأصحابه ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ أوموا إليه فاقتلوه وأرمو به في البحر فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي. وقلت سبحان الله. همجد فعلًا يقتلون ويرمونه بالبحر. عاجنا يرفع يديه في الصلاة. هذا هذا من ما يدلك على تخلف أحوال المسلمين في قرون مضت. إيه نعم. وقلت سبحان الله هذا الطرطوشي فقيه الوقت. عالم من علماء المسلمين فقيه ذلك الوقت. إيه نعم. فقالوا لي ولما يرفع يديه. فقلت كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة وجعلت سكنهم وسكتهم حتى فرغ من صلاته وقمت معه إلى المسكن من المحرس ورأى تغير وجهي فأنكره يعني الأمر جد فعلا يقتلونه يرمونه في البحر فابن العربي تغير وجهه خاف اشتد به الخوف فرأى شيخه الفهري رأى هذا في وجهه نعم وسألني فأعلمته فضحك وقال فضحك لقوة إيماني وجسارة قلبه إيه إيه نعم. وقال من أين لي أن أقتل على سنة يعني يقول لو قتلوني وأنا مقيم للسنة هذا شرف لي يعني هذا من تواضعه يقول أنا هل استحق أن أكون شهيد بسبب سنة يقول, يقول يعني طمئن نفسك ما سيحصل هذا هذا من شدة تواضعه يقول من أين لي أن أقتل على سنة إيه؟ فقلت له ويحل لك هذا فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك وربما ذهب دمر. دمك دمك وربما ذهب دمك فقال دع هذا الكلام واخذ في غيره هذا من قوة قلبي يقول شوف لنا شوف لنا حديث آخر اترك دع هذا عنك نعم فتأملوا في هذه القصة ففيها الشفاء إذ لمفسدت في الدنيا توازي مفسدت إماتة النفس وقد حصلت النسبة إلى البدع ولكن الطرطوشي رحمه الله كان لا يرى ذلك شيئا إلى أن قتل النفس مفسدة لكن قتله في سبيل الله من قتل وهو في طاعة بسبب طاعة في سبيل الله فهذا مفخرة له ومذمة لمن قتله سوء عاقبة لمن قتله وأما بالنسبة له فهي شرف له نعم. فكلامه للأتباع أولى من كلام هذا الراد إذ بينهما في العلم ما بينهما وأيضا فلو اعتبر ما قال لزم اعتباره بمثله, بمثله في كل من أنكر الدعاء بهياة الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة ومنهم نافع مولى بن عمر ومالك والليث وعطاء وغيرهم من السلف هذه من البدع التي أحدثها الناس يسمونه التعريف يوم عرفة يقولون الحجاج مجتمعين في يوم عرفة للدعاء في عصر يوم عرفة فقالوا للناس في جميع البلدان في العالم أنهم يصنعون مثل ما صنعوا النبي ماذا قال للمسلمين في العالم؟ قال صوموا يوم معرفة هؤلاء ما شاء الله جاءوا بزيادة من عندهم فقالوا لا يجتمعون مثل اجتماع الناس يوم معرفة هذا تحكم على الناس أولى وإحداث للبدع فيهم أين يجتمعون؟ قال يجتمعون في المساجد جمع الناس المساجد من العصر إلى المغرب ما يخرجون من المساجد إلا إذا نفر الناس يوم معرفة والعلماء أنكروا ذلك قال من أين لكم هذا؟ وبأي حق تجمعون الناس من العالم في المساجد وتقول لهم اجلسوا في المساجد بين العصر إلى المغرب فإن هذا سنة عندكم دليل على هذا قالوا لا يصنعون مثل ما صنع يوم عرفة قال أهل العلم يوم عرفة شريعة معلومة من شعائر الدين معروفة بالدليل وأما جمعكم للناس بين العصر المغرب في جميع العالم في المساجد من أين لكم الدليل في ذلك وتسمى مسألة التعريف سمونا مسألة التعريف هنا أنكرها نافع مولى بن عمر ومالك والليث وعطاء وغيرهم من السلف إينا. ولما كان ذلك غير لازم فمسألتنا كذلك ثم ختم هذا الاستدلال الإجماعية بقوله وقد اجتمع عمة الإسلام في مساجد الجماعات في هذه العصار وفي جميع الأقطار على الدعاء أدبار الصلوات هذا كلام أيضا من عنده ليس صحيح هذا كلام ليس بصحيح بل الناس اجتمعوا على ترك هذه السنة كما هو معلوم هنا. اكثرهم على ترك هذه السنة على ترك هذه البدع فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حجة إجماعية عصرية فإن أراد الدعاء على هيئة الاجتماع دائما لا يترك كما يفعل بالسنة وهي مسألة المفروضة فقد تقدم ما فيه يعني تقدم إنكار أهل العلم لها ولا شك أنه, أنه أطال في هذه المسألة لكن المقصود أن طالب العلم يتدرب على طريقة السلف الردود وأيضا يتدرب على ما يرد فيها وما يأتي فيها من ذكر المسائل المتفرعة في ذلك هذا السائل يسأل يقول اختلفنا مع بعضنا في مسألة وهي هل تقرأ سورة الإخلاص بعد كل ركعتين من التراويح بصفة جماعية ثلاث مرات فهل يجوز ذلك الجواب أن هذا لم يرد الجواب أن هذا لم يرد به كتاب ولم يرد به سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح معروفة وهي التي يجتمع عليها المسلمون يصلونها ركعتين ركعتين آه لكن آه ما ذكره السائل لم يرد في صفة صلاة التراويح يقول السائل هل أهل جدة يدخلون في حكم المتمتعين إذا أخذوا العمرة ثم عادوا إلى جدة؟ ثم أحرموا بالحج من بيوتهم هذا ذكر كثير من أهل العلم أن الحاج إذا رجع إلى أهلي فإنما ينقطع التمتع فإذا رجع إلى جدة فقد رجع إلى أهله إذا كان من أهل جدة إذا رجع إلى جدة فقد رجع إلى أهله فلا يعتبروا متمتعا هذا يسأل يقول ما المقصود باجتماع المتأخرين هل يشمل جميعهم نعم في المسألة المذكورة في هذا الدرس المقابلة بين اجماع الأولين اجماع السلف والمسألة المذكورة وإجماع المتأخرين المقصود بالمتأخرين اجماعهم كلهم وقد تبين أنه لا يمكن أن تجتمع هذه الأمة في عصورها المتأخرة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة لا يمكن أن تجتمع على خلاف السلف لا بد أن تكون هناك طائفة قائمة بالحق لا بد أن يكون أهل سنة ينشرون العلم ولذلك يجب على الإنسان أن يتتبع السنة ويتتبع العلم ويطلبه يعني ما يصحبه دينك وما تصحبه عقيدتك وما تصحبه عبادتك يجب على الإنسان وجوبا عينيا أن يطلبه هو ويسعى فيه بنفسه ولا يعذر ولا يعذر إذا وقع في خلاف ذلك والسبب في هذا عند أهل العلم لأنهم لا يعذرون مثله لأن العلم متوفر بين يديه إذا صدق في طلبه فإنه يحصل ولو المسافة قصر ولو بسفر فما بالك أن أكثر المسلمين الآن ما يحتاجون إلى السفر يطلب العلم من أقرب من أقرب مكان أي نعم هذا سؤال مطول عن امرأة يقول أتت إلى تأثرت بالسحر فقرع عليها إنسان ثم يقول إن هذا الإنسان مشعوذ ويطلب الحل في هذا الجواب في هذا أن الإنسان لا يذهب إلا إلى إنسان إلى قارئ موثوق ويسأل عنه وإذا عرف أنه صاحب سنة لا يعالج إلا بالقرآن فيذهب له فإذا وجد غير ذلك فلا يذهب إليه فالقرآن جعله الله شفاء لكن لا يكون شفاء إلا إذا قرأه صاحب سنة أما إذا قرأه المشعوذون فإن هؤلاء المشعوذون يضحكون به على الناس والدجالون كثير كثير، فينبغي الإنسان أن يقرأ على نفسه أو أن يذهب إذا احتاج إلى ذلك وكان لابد له من ذلك أن يذهب إلى إنسان معروف بالسنة فيقرأ عليه فإن وجد شيئا غير القرآن فلا يذهب إليه مرة أخرى الإنسان إذا خلط بالقرآن أشياء أخرى مثل ما يصنعه كثير من الدجالين فهذا يدل على عبثهم بالعامة وتأثيرهم عليهم بتأثير بسبب السحر بسبب الشعوذة ويدخلون كلام الله عز وجل فيما يقولون وهم في الحقيقة إنما يخادعون الناس واذا ينبغي الإنسان أن لا يذهب إلا إلى إنسان المعروف إنسان معروف إنسان وثقه أهل العلم أو وثقه كثير من الناس من طلبة العلم أو إنسان ظهر خيره بين الناس في علم لكن لا يذهب لأي أحد فإذا ذهب المريض لأي أحد من من يدعي أنه يقرأ القرآن بدون أن يتبين أمره فإنه يخشى عليه أن يزيده بؤسا على بؤسه والعياذ بالله وشرا على شره هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين